وما على الذين يتقون من عسابهم من شيء ولكن ولكن ذكرى لهم وَذَلِي الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وذكر به أن تبسل نفس بما كثبت ليس لك Nice ولا يكل الذين يؤبسون بما كسبوا لوجو